ذلك بانه كانت تاتيهم رسل بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى قل بلاء ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغارل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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُو الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ